Yoma hum al-nar yuftenun, zukuf itna takum hafal ladi kuntu bih, tustagirun. Inna al-muttaqin fi jannah wa ayun. Ahdin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 Fawarab al-Samai wal-Ardi, innahu lapqum ithlma anakum taqtuun. Halatak hadithu dzif Ibrahim al-Mukramin. Izz dhalu alaihi,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 إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بليناها بأيده وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرْرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَّا كَالْأَعْرَجِ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 106. Selamat lelah, ia berkenan, dan ber Pon mniej. 107. Contoh badai, tayo man dan saya